ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلمًا وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على عيني غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي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 اِفِن يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتُنْصِرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَضْرِخُ قَالَ لَغْوُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ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 تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ وَجُوهٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَا تَمُرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِعِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ